على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأوصل ما يا بني إسرائيل قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان இய عما بسعون نوريم غوري